ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستنصره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعلم رعاكم الله أنهما قل وكفى خير مما كثر وألهى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد زمرة الموحدين بالله لقاؤنا اليوم تحت عنوان المشهد الأخير المشهد الأخير كثير من الناس يظن أن المشهد الأخير في هذه الحياة أن تلف الأجساد بقماش ثم توارى أبداً هذا ليس هو المشهد الأخير إنما المشهد الأخير مشهد مركب يتكون من عدة مشاهد منذ معاينة الموت حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ففي هذا المشهد يتميز أهل الإيمان يتميز أصحاب الجوهرة الحقيقي والنعمة السرمذية الأبدي, الأبدي التي لا تبيد ولا تفنى, ولا تفنى, ولا تفنى ألا وهي نعمة الإسلام يتمايز أصحاب أهلها أو أهل هذا الدين في هذا المشهد الأخير ويتباينون عن بقية الخلق ما تباين في هذا المشهد الأخير فلا بد وأن يكون هناك تمييز بين الحق والباطل بين أهل الهدى وأهل الضلال أبداً ما يسوى الله تبارك وتعالى بين أصحاب الضلالة وأصحاب الهدى بين الطائعين والعاصين بين المخلصين والمنافقين بين المؤمنين والكافرين أبداً ما يسوى بينهم في مشاهد الآخرة لأن هذا نسبة الظلم إلى الله وهذا يستحيل حاشاه حاشاه وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا لا ينسب إليه ظلم، لا من قريب ولا من بعيد بشتى الصور وبشتى الأشكال لا ينسب إليه الظلم أبدا وما ربك بظلام للعبيد، لذا يأتي التمايز والتباين في هذا المشهد الأخير بين أهل الحق لكي يقتص من الظالم للمضم مفلوم. مفلوم. ولقد ولقد ول... وليعلم اهل الفضل واهل العدل من اهل الضلال والفسوق وليعلم اهل الايمان من اهل الكفر المبين لا ينسب الظلم الي كل مدون وممدوم كل معلوم لدي حسابه بمثاقيل الذر القلوب عنده مظهر والسر عنده علامي حسابه بمثقيل الغرب لا تخفي عليه من عباده قوفية يرى دريب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء كل مدول ومكتوب ومعلوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بميزان بمساقيل الظلم، بمساقيل الغر توزع الأعمال الزرب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس الشيء لإقامة العدل والقسط ونضع الموازين القسط كل شيء يقام فيه العدل. كل مريم يحظى بالعد فمن ظلم يقتص له من ظالمه ومن ظن الحق في غير دين الإسلام يرى في هذا المشهد الأخير التباين والتمايز بينه وبين أهل هذا الدين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار حاش الله تبارك وتعالى أن يكون أو أن ينسب هذا الظلم إليه أيستوي الغارق في الشهوات المفرط في الطاعات المنصرف عن العبادات ومع من يصف قدمه طيلة الليل ما بين سجود وركوع وبكاء وتلاوة للقرآن أبدا ما يستويان لذ قال فيهما الرحمن أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم أبدا ما يستوون نعم يتميزون ويتباين هذا من هذا من أول ما يستسلم على فراش الموت هذا عبد طائع له من الكرمات وله من القربات وله من الأطبئنان بملائكة الرحمن ما له وهذا عبد آبق له من الرعب والهلع والخوف والجزع الله والتبارك وتعالى به عليم وهو على فراش موته حينما يعين الموت يعلم فضل هذا الدين, الدين ويندم ويتحسر الآبقون عن الإسلام الماركين انظروا, انظروا إلى هذا التمايز في هذا المشهد المبين, المبين إذ الله تبارك وتعالى يقول في عبد, في عبد, عبد استسلم لفراش الموت, الموت ونام على فراش الموت, الموت وقلبه مليء بالإيمان والطاعات تتنزل عليهم الملائكة أي في هذا الموت أي على فراش موته تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدني الأمر ليس قاصرا على أن تطمئنه الملائكة على ما هو مقدم عليه في الآخرة بل تبشره وتطمئنه على ذراريه وأولاده نحن, نحن أولياؤكم نحن في الحياة, الحياة الدنيا, الدنيا وفي الآخرة برد أيضا, برد أيضاً برد ألم يقل تبارك وتعالى, وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة برد برد يومكم برد برد برد هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا عبد يجد البشريات ويرى الملائكة, الملائكة مضيعة الوجوه برد كالشمس برد وتطمئنه على, على آخرته, آخرته ودنياه التي تركها على ذراريه دنياه وضعافه, دنياه وضعافه دنياه وهذا عبد آخر, آخر, في آخر في مشهد آخر في موقف, في موقف آخر, آخر مع مشاعر, مشاعر آخر وأحاسس, وأحاسس مختلفة. مختلفة إذ الله تبارك وتعالى قال في شأنه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفر الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عذاب الحريب هل يستوي هذا مع ذلك هل يستوي أهل هذا الدين مع غيرهم في مشهد في رش الموت أم هل يستوون يا عباد الله في امتزاع الروش هل يستوي عبد قضى عمره في طاعة الله قضى عمره في نصرة دين الله قضى عمره في الزود عن كتاب الله وسنة رسول الله والذب عنهما وعبد ما عاش إلا للشهوات ما عاش إلا ليقترف الموبقات ما عاش إلا ليعاكر المحرمات هل يستوون في انتزاع الروح أبدا والله ما يستوون اسمعوا معي هذا الحديث, الحديث الذي رواه الإمام أحمد, أحمد. وأبا داود, داود. وصحاحه الألباني ألباني. عند أبي داود, داود. روى الإمام أحمد, أحمد, أحمد عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم تضع الجنازة ولم يلحق صاحب الجنازة في قبره تجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكث به في الأرض ثم رفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انتهاء من الدنيا وإقفال على الآخرة إقفال يعني رجوع يعني إلى الآخرة يعني يقال قفلة القافلة, القافلة, القافلة أي رجعة القافلة وإقفال أي رجوع إلى الآخرة وإقفال, إلى الاخرة. وإقفال إلى الآخرة العبد المؤمن أتته ملائكة بيض الوجوه, الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من الجنة أي طيب من الجنة حتى يجلسون منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه وينادي على روحه أيتها الروح الطيبة خرج إلى مغفرة من الله ورضوانه فتخرج تسيل كنقطة الماء من في السقاف فليتنكونها أي هذه الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين ويجعلونها في هذا الكفن أي من الجنة من أكفان الجنة وفي هذا الحنوط فيخرج منها كأطية نفحة مسك على وجه الأرض ثم يعرجون بها إلى السماء فلا يمرون على ملئ من الملائكة الذين هم بين السماء والأرض إلا قالوا أرزل من هذه الطيبة قيل فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فتفتح له ثم يشيعه من كل سماء مقرب أي من الملائكة إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول رب تبارك وتعالى اكتبوا كتاب عبد في عليين ثم أعيدوا روحه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه من ربك فيقول ربي الله وما دينك فيقول دين الإسلام وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد رسول الله ثم يقول وما علمك فيقول قرأت القرآن وصدقت به وآمنت فينادي منادي من قبل الله أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويتسع عليه قبره سبعون زراعة فيأتيه من ريح الجنة وطيبها ثم يقال أو يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير في فيقول أنا عملك في الصالح أبشر بيومك, بيومك الذي توعد، فيقول: فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة لعل أعود إلى أهلي ومالي. وفي رواية أخرى يقول له الملك يقول للملك عد لما يبشره، عد فأخبر أهلي، فيقول له نم نومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انتهاء من الدنيا وإقفال على الآخرة أتته ملائكة سوء الوجوه سود الوجوه ومعهم مسوح, مسوح من النار،, من النار فيجلسون, فيجلسون منهم مد البصر،, مد البصر ثم يأتيهم ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه وينادي على روحه: أيتها الروح الخبيثة، أخرج إلى رب غبان، فتفرق في جسده، والفرق من الخوف. والفرق من الخوف ومن التفرق أيضا في الجسد تفرق روحه أي تتفرق في جسده خوفا ورعبا مما ينتظرها قال فينتزعها كما ينتزع, كما ينتزع السفوت من الصوف المبلول كما تنتزع الشوكة, الشوكة من الصوف, من الصوف المبلول. المبلول فلا يدعوها في يدي طرفة عين ويجعلوها في هذا المسوح من النار فتخرج منها كأن تنجيفة على وجه الأرض ثم يصعدون بها فما تمر على ملء من الملائكة إلا قالوا روح من هذه المنتنة قيل فلان ابن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا حتى يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم فتطرح روحه في جسده طرحا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط ثم قرأ بعدما قال فتطرح روحه في جسده طرحا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهو به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه إلى جسده, إلى جسده فيأتيه الملكان, الملكان فيقعدانه فيسألانه وفي رواية عنهم أنهم ملكان أزرقان أسوداء أزرقان, أزرقان, أزرقان, أزرقان, أزرقان شديد طول الشعر شعر ينبشان القبرى بأنيابهما أزرقان كما أثى في, في الروايات الصحيحة فيجلسانه أو يقعدانه فيسألانه من ربه فيقول لا أدري ها ها لا أدري وما دينك فهي نفس الإجابة وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم في نفس الإجابة فينادي مناد أن كذب عبده فافرش وألبسه من النوم وافتح له بابا إلى النار. النار فيعود عليه من سمومها ومن حرها ولهيمها ثم يأتيه رجل أسود الوجه منتن الثياب خبيث الهيئة فيقول أبشر بالذي يسوء فيقول من تفى فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير فيقول أنا عملك الخبيث وزاد فيقول الرب لا تقم الساعة وزاد في روايه للرجل المؤمن حتى إذا خرجت روحه أي روح المؤمن صلى عليه كل ملك ما بين السماء والأرض وصلى عليه كل ملك في السماوات ودعا وفتحت له أبواب السماوات ودعا كل أصحاب باب من أبواب السماء من الملائكة أن يعرج به من ناحيتهم أو من قبلهم وزاد في رواية عن الرجل الكافر أن الله تبارك وتعالى يقيد له أعمى أصم في يده مرزبة يضرب لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه فيصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقل إلا الإنس والجن هل يستوي هذا مع هذا هل يستوي الخبيث والطيب أبدا ما يستوون هل يستوون في المرور على الجسر وسئل نبيكم صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله ما الجسر الجسر. الصراط الذي ينصب على شفير جهنم قال العلماء فالصراط ينصب للمؤمنين الذين عندهم أصل الإيمان العصي والصالح أما أهل النار فعلى الراجح لا ينصب لهم الصراط فالنار تلتهمهم فور أن تراهم حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها على الفجأ أما الجنة حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها تفتح لهم وأبوابها تظل مفتحة لهم لأنها نعيم هذا ذكر ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب أما النار فانسد إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد انظروا يا عباد الله هذه حقائق لابد أن تعتقدها وأن تعيها وأن تعمل القلب في اليقين بها وفي العمل لأجل أن تحظى بأن تكون من أهل السلامة فيها انظر ما الجسر يا رسول الله قال النبي ضحض مجل أول ما تشوف ما تظن إلى السقوط أحد من السيف دق من الشعر ضحض مزلة وكلالب وخطاطيف وحسكة تكون بنجد أي شوكة التي بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان أي ما يعلم حجمها إلى الله تبارك وتعالى كلالب وخططيف وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان كالليب والخططي في أخرج الكلوب أو الشوكة ذي الحاسكة تأخذ العاصي تأخذ المجرم من على هذا الصراط فتلقه في قعر جهنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخير وكأجاويد الركاب فنجد مسلم ومخدوش مرسل تصيب النار جوانبه ولكنه يخلص منه ومكدوش في نار جهنم يقول النبي والذي نفس بيده ما من أحد أشد استفاء للحق من المؤمنين ربهم يوم القيامة في إخوانه بالذين في النار يقولون ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويزكون فيقول الرب تبارك وتعالى أخرجوا من عرفتم من النار قال فتحرم أجسادهم على النار فلماذا تكره أهل الطاعة من الأخيار فلماذا إلا من رحم الله من يتهجم على أهل الفضل وأهل الخير من أصحاب السنة والسمة الثيب الذين يعلمون الناس الدين والذين ما عرفنا الخير إلا من تجاههم فلعل هذا الذي لا تحبه هو شفيعك غدا فكل مؤمن له شفاعة يقول الله تبارك وتعالى أخرج من عرفت من النار فلعل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا بهم شفاعة وإن كنا نسأل الله الفردوس الأعلى من غير, عذاب ولا سب من غير حساب ولا سابقة عذاب هذا مشهد يتميز فيه أهل الخلوص من على الصراط وأهل الوقوع في جهنم جراء ما كسبت أيديهم من الأعمال ومن المبقات عباد الله مشاهد مركبة متعددة أوضحوا ما يتميز فيه المؤمنون هذا المشهد في عرصات القيامة قبل الم قبل مجيء الرب للفصل بين العباد يتميز أهل الحق أهل وأهل الباطل أهل الطاعة أهل وأهل المعصية ومعصية. في هذا الحديث الطويل الذي رواه الطبراني <تصفيق> عن ابن مسعود, مسعود. وصححه الألباني <تصفيق> وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية يروي الطبراني ينبو عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة لماذا نستطرد في هذه المسائل حتى تعرف قيمة ما أنت عليه من عقائد وقيمة ما أنت عليه من أعمال تزكى بها الأنفس وتطهر بها القلوب وتخلص بها الأعمال لتنجو حين تقدم على الرحمن في مثل هذه المشائد العظام وهذه الأمور التي يشيب لها الولدان كما يرود الطبراني عن ابن مسعود قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الاولين والاخرين اربعين الف سنة شخصة ابصارهم الى السماء ينتظرون مجيء الرب للفصل بين العباد قال وهذا على بعض الاقوال هذا مقام الشفاعة العظمى الذي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مجيء الرب للفصل بين العباد قال ثم يأتي الرب تبارك وتعالى والمجيء والاتيان والنزول ثابتان في حق الله بلا تكييف ولا تمثيل ولا فيه فكل ما دار بمالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الصفه التي يتصف بها الموصوب لا تقتضي مثلا الخال فكما أن له ذاتا لا يعلمها الناس عظيمة. فكذا, الصفات فكذا الصفات لا يعلم كيفها, لا يعلم كيفها إلا الله تبارك وتعالى, وتعالى لأنها, لأنها صفات عظيمة, عظيمة تناسب, تناسب ذاتا عظيمة, عظيمة لا يعلم كنها إلا الله فكونك تصف شيء تصف لابد شيء تكون لابد رأيتهم لابد أن تكون قد رأيتهم ممم. أو سمعت وصفه ممن مم. رأى فالله تبارك, رأى. رأى. رأى. رأى. فالله تبارك رأى. وتعالى لم يره رأى. رأى. كما قال النبي واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت أي في, أي في الجنة والرؤية ثابتة ولكن بدون الوقوف على الكون سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطف الخبير فهذه الصفات لا أو يقطع الطمع عن مشابهتها بدون صفات الله في القرآن عقيدة أهل السنة والجماعة نمرها كما أتت أي نصدق بها كما أتت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيه, ولا تعطيه. نمرها كما أتت كما قال الإيمان الكيف أو المعنى معلوم والكيف مجهول لأن هذه آيات الصفات فهو محكم ومتشابه المحكم ليس كمستهي شيء والمتشابه وهو السمع البصير سمع وبصر ولكن ليس, ليس كسمع البصر البشر ولا رؤية البشر فكل صفة أذكرها لك الآن مر مرها على مرها أو اعتقدها على ذي القاعدة ليس كم شيء لا تعمل العقل في تكييفها أو في تمثيلها أو في تشفيها فهذا استحيف قال فأتي الرب تبارك وتعالى مجيئاً يليق بجلاله وعظيم سلطانه ليس كم شيء يجيء الرب تبارك وتعالى إلى الأرض المحشر في ظل من الغمام أي من السحاب ثم ينادي من ينادي من قبل الله تبارك وتعالى أيها الناس ألم يرضكم من ربكم الذي خلقكم وأمركم أن لا تعبدوا إلا إياه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس ما كانوا يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم قالوا بلى فأتبع الناس أو فاتبع أناس الشمس واتبع أناس القمر كل من كان يعبد إله من دون الله يتبع في هذا الموقف والأوثان والحجارة وأشبه ما يعبدون ومن عبد شيئا من دون الله تبارك وتعالى وصرف له العبودية وعظمه كتعظيمه لله الأكثر وصرف له عبادة من عبوديات عبدي القلب كصرفه لله الأكثر كعبادة الخوف أو الرجائم أو أي عبادة خفية أنه يخشى أحد أكثر من الله أنه يرجو من أحد أكثر من رجائه فذا كفر أكبر بواح ناقن على ملة المسلمين كل من صرف نوع عبادة أشرك بالله تبارك وتعالى شريك يتبع ما عبده في عرصة القيامة ومن عبد عيسى يخير له شيطان في سورة عيسى فيتبعه وكذا من عبد, من عبد العزير يصور له شيطان في صورة العزير فيتبعه وتبقى هذه الأمة وغبارات من أهل الكتاب أي الذين عبدوا الله وحده ونبيهم معتقدين فيه عبد لله ورسول ومبلغ الله تبارك وتعالى ليس إله ولا نصف إله ولا ثلث إله ولا ابن إله ولا إلى ما غير ذلك من العقائد الفاسدة فبقى هذه الأمة وغباراته من أهل الكتاب فيأتيه من الرب تبارك وتعالى فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس فيقولون إن لنا رب لم نره بعد فقال هل تعرفونه إذا رأيتمه فيقولون بيننا وبينه علامة فيقول ما هي فيقال يكشف عن ساق فحينئذ يكشف عن ساق فيخورون له سجدا والساق تمرها كما أتى صفة لله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف فكل ما ضرب ببالك فالله بخلاف ذلك قال فيسجدون ويبقى أناس يريدون السجود فلا يستطيعون تعود ظهورهم كصياصي البقر هذا الذي يأبى أن يركع لله ركعه. هذا الذي يأبى أن يسجد لله سجده سيأتي عليه يوم الفضيحة يسجد الخلائق طائعين لرب العالمين وهو ظهره طابقا واحدا كظهر البقرة لا يستطيع السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ثم يعطون نورهم على قدر أعمالهم حتى يمر به على الصراط أنت لو ماشي, بالليل, ماشي بالليل, بالليل، عزك, عزك الله تركب وتركب سيارة،, سيارة, سيارة, سيارة نورها نور ضعيف. هل تستطيع, هل تستطيع الإسراع؟ تدم. تمشي, تمشي على قدر, على قدر النور. هكذا المرور على الصراط, على الصراط على قدر النور والنور على قدر الأعمام. فكلما اكتثرت من الطاعات، كل من الطاعات، كلما أعطاك الله نوراً أعظم. قال أي الراوي من مسعود يقول. عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعطون نورهم على قدر أعماله فمنهم من يعطى نوره كالجبل العظيم ومنهم من يعطى نورا أقل من ذلك ومنهم من يعطى نورا كالنخل العظيمة ومنهم من يعطى نورا أقل من ذلك حتى يعطى آخرهم رجل ويعطى نوره على قدر إبهام قدمه يضيء تارة ويطفئ تارة فإذا أضاء مشى وإذا أطفئ قام أي وقف والرب أمامهم بلا تكييف حتى يمر في النار بلا تكييف فيخلف أثره كحد السيف ثم يقول مروا فمنهم من يمر كالبر وكطرف العين وكانقضاد الكوكب وأكجاويد الخيل وكشد الرجل وكشد الفرس حتى يأتي آخرهم هذا الذي أعطيه نوره على قدر إبهام قدمه يحبو على يديه وقدميه تجر يد وتعلق رجل وتجر رجل وتعلق يد وتصيب النار جوانبه أي تسفعه النار وهذا هو المخدوش المرسل حتى إذا خلص من النار التفت إليها وقال حيث تتخيل, تتخيل المنظر, المنظر. تتخيل, تتخيل الموقف. الموقف هذه حقائق وعقائد سابتها لدى احضر أن تكون من هؤلاء المنكوبين واعمل على أن تكون من الذين يمرون من على هذا الصراط كانقضاب الكوكب أو كشد الفرس أو كالريح فإذا خلص من النار التفت إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك بعد إذ بعيتك ليه؟, ليه؟ مهما توصف له النار؟, النار لا يمكن أن يتخيل أن بذل فضاع فلما رآها علم أن النجاة منها أمر عظيم. عظيم فقال فضاع. لقد أعتاني له ما لم يأتي أحدا من العالمين, من العالمين. بمجرد, بمجرد نجته من نجاته النار من فانطلق به إلى غدير لغدير لغدير عند باب الجنة, الجنة فاغتسل فيه فعاد إليه ريح أهل الجهن من خلال الباب هل باب مفتوحة زي ما قلنا الجنة مفتوحة, الجنة مفتوحة. فنظر إلى ألوانهم وإلى طيب لحيهم وإلى نعيمهم وأن له أن يصبر على ذلك أن يرى أهل الجنة في النعيم ويقف على الباب دون الدخول أن لمؤمنين وأن لعبدنا وأن لبشر أن يطيق ذلك أن يرى نعيم الجنة ثم لا يدعو الله أن يدخلها قال ربي أدخلني الجنة قال أتطلب الجنة وخذ نجيتك من النار كنت سوف تسقط وما مررت إلا بشفاعة الشافعين الأنبياء على شفيرها يقولون يا رب سلم سلم وذي شفاعة فعلم أنها أمر أو أن نجاتهم من النار أمر عظيم فنزل سقف المطار قال رب اجعل بيني وبينها فلا أرى حثثها ولا أسمع أصوات أهلها يؤذيه صريخ من فيه يؤذيه أن يعود إليه شر ما فيه مبالك بمن سيسقط فيها وعيذكم بالله تبارك وتعالى منها ولكن السائل ضعيف والمسؤول كريم قادر قال ادخل الجنة قال فدخل الجنة فرفع اليه منزل كأنما الذي فيه وحلم أن ان يصل اليه حلم, حلم يدخل هذا المنزل الذي رفعه الله لي فقال ربي أدخلني هذا المنزل أو أنزلني هذا المنزل فيقول رب العلي إذا أعطيتكه تسأل غيره قال وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل هو أجمل من هذا المنزل فينزله الرب تبارك وتعالى ثم يرفع له منزل آخر أجمل من الأول فيطلب الدخول فيه أو يطلب النزول فيه ففي المرة الثالثة لا ليسقط لي. فيقول رب ما لا تسأل فيقول أي, اي رب سألتك, سألتك حتى استحييت حليت حليت وأقسمت بك حتى حليت استحييت فيقول رب تبارك وتعالى, وتعالى, وتعالى ألا يرضيك أن أعطيك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أفنيتها يا من تبحث عن الملك ملك الدنيا إلى زوال يا من تبحث عن النعيم نعيمها إلى هناء، يا من تبحث عن الخلود في النعيم، ها هو ذا، وها هو العمل إليه فاعمل أنا آلى من مشمر للجنة، هذا هو النعيم الحقيقي. قال أنا يرضيك وهذا الملك الحقيقي الدائم، أن أعطيك الدنيا. منذ خلقتها إلى أفنيتها نعمها وكنوزها وما ملكها وما فيها من نعيم منذ أن خلقها حتى أفنيتها فنظر العبد فقال الرب لك ذلك وعشرة أمثال فقال العبد أتهزأ بي وأنت رب العزة شو مصدق فضحك الرب تبارك وتعالى ونكمل بعد جلسة استراحة أدعو الله يغفر لي ولك الحمد لله وكفى وصلاتا وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيا ما عبده المجتبى محمد خير الورى أما بعد زمرة الموحدين بالله فضحك الرب تبارك وتعالى وكما قال العربي لا نعدم من رب يضحك خيرا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ابن مسعود لضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث فقال الرب تبارك وتعالى لا إلى أهزأ بك ولكنني على ذلك قادر ولكني على ذلك قادر, قادر, قادر, قادر, قادر فقال العبد, العبد, العبد أي رب ألحقني, ألحقني, الحقني بالناس وهنا وقفه،, وقفة, وقفة, وقفة, وقفة لماذا وقفة يتباغض وقفة المؤمنون وقفة وهذا الرجل مع كل هذا النعيم, النعيم ودخل هذه الجنة وأخذ منها ما أخذه ما نسي أن يلحقه الرب بالناس كما نقول في أمثلنا جنة من غير نسمة داس ما هذا معنى حقيقي؟ أصحاب الجنة إخوان متحبين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين الأصل في أهل الإيمان التحاب والتواد والتسامح الأصل في أهل الإيمان أن يعذر كل منهم. منهم أخاه في خطئه وأن ينصح, ينصح له فيما, فيما عنده من خطأ. من خطأ الأصل في أهل الإيمان التواد والتحاب التحاب. وسنفرد لذلك لقاء إن شاء, إن شاء الله تبارك وتعالى وتعال. قال ربي الحقني بالناس. بالناس قال الحق بالناس. بالناس. بالناس فدخل, فدخل يرمل في الجنة جنة. جنة. جنة. عايزك تتخيل العبد ده وريد منك أن تتخيل هذا العبد وهو يمشي على أرض الجنة ترابها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ والياقوت يجري في هذه المناظر مندهشا مبهورا ينظر إلى هذا النعيم إلى هذه عنهار إلى هذه الجواري إلى هذا الخدم إلى هذه المنازل ينظر إلى هذا الريح الطيب إلى هذا العبق الذي يخلب العقل واللب لولا لأن الله كتب عليهم يجن، لا يجنوا وألا يجنو يموتوا لماتوا فرحا مما رأوا في الجنة يرمل في الجنة, يرمل في الجنة ثم يرفع له منزل وهو من ذرة مجوفة فيتهيأ للسجود فيقول له الخازن ما لك فيقول ترى لي ربي فقال إنه منزل من منازلك في الجنة ثم يلقى فيها, يلقى فيها رجل فيهم بالسجود أيضا فيقول ما لك إنما أنا خازن من خزانك عبد من عبيدي تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه أي من الجمال والحسن فينطلق أمامهم هذا القهرمان أو هذا الخادم ينطلق أمامهم حتى يفتح له أبواب هذا القصر وهو قصر من لؤلؤة مجوفة واحدة كما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سقائفها سقف وأبوابها وأغلاقها الأقفال ومفاتيفها المفاتيح من جنسها من منها أي من جنسها كل هذا من اللؤلؤة الل الل من جنسها المفاتيح منها لؤلؤ الأبوان الأغلاق الاسقف كل مفاتيحها وأسقفها وأبوابها وأغلاقها منها, منها تستقبله جوهرة خضراء, خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأولى وله في كل جوهرة زوجات وفرش أذنى زوجاته, زوجاته في الجنة حوراء عينا يرامخ السوق ساقها من, من تحت سبعين حلة حل كبدها مرهاته وكبده مرآتها كل ما أعرض عنه أعراضه ازدادت في عينه سبعين ضعفا من الجمال, في الجمال فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فتقول والله لقد ازددت أنت في عيني سبعين ضعفا أي من الجمال فيقول له أشرف أي أنظر فينظر إذا ملكه بسيرة مئة عام ينفذه بصره ملكه بسيرة مئة سنة ودأت من أهل الجنة منزلها عباد الله حتى تعلم حوان هذه الدنيا وضحالتها وضحالتها وقلة قيمته لتعلم ما في الدار الآخرة من نعيم وتمايز ما بين أهله الحق وأهل الباطل في النعيم في هذه المشاهد الآخرة مسيرة مئة عام ينفذه بصره سيدنا عمر يسمع لحديث ابن مسعود فينظر إلى سيدنا كعب ابن ملك ويقول يا كعب أو ما تسمع ما يحدث ابن أم عبد أب كنية ابن مسعود عن أدنى أهل الجنة منزلة فما بالهم أعلاهم ينكر عليه فقال سيدنا كعب يا أمير المؤمنين فيها ما لعين رأت ولا أذن سمع. سمع, سمع, سمع, سمع ولا خطر على قلب بشر إن الله أعد دارا وجعل فيها من الزوجات والأطعمة والأشربة والثمرات من الله به علي ثم أطبقها فلم يطلع عليها أحد لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم خلق من دون ذلك جنتين وجعل فيهما من الأطعمة والأشربة والزوجات ما شاء وأطلع عليهم ما شاء من عباده فإذا كان العبد من أهل عليين دخل هذه الدار التي لم يره حتى أن الرجل من أهل عليين يخرج يسير في ملكه في فلا تبقى خيمة في الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه وطيب ريحه فيقولون واه لهذه الريح هذا رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه فقال سيدنا عمر ريحك يا كاع إني أرى هذه القلوب قد استرسلت خطبتها فقبضها فقال والذي نفس بيده إن لجهنم زفرة ما سمعها من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جثى على ركبتيه حتى أن الخليل إبراهيم يقول رب نفسي نفسي ولو أن لك عمل سبعين نبي إلى عملك لظن أنك لن تنجو من هول الموقف يوميا ولكن رحمة الله وسعت كل شيء ربنا الله هذه المشاهد, المشاهد تطول حتى تستقر أو يستقر كل أناس في الدار, الدار التي كتب دلقي. الله لهم وهذا ما تصوره أواخر سورة الزمر, الزمر. فافتتح الله تبارك وتعالى هذه المشاهد وهذا المشهد الأخير بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا طبضته والسماء يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يبين الرب قبل أن يبين استقرار كل واهل دار فيها وقدرته على فعل ذلك وانه قادر على كل شيء فيما رواه أحمد علي بن <تصفيق> عمر رضي الله عنه أن النبي تلا هذه الآية على المنبر فأخذ بيده يقبل بها ويجبر ويقول في هذه الآية يمجد الرب نفسه يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أنا الكريم أنا الكريم أنا, الكريم أنا العليم هكذا يبين الرب في هذه لا قدرته على الخلائق ثم تأتي هذه أو هذا النشهد في عجالة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض, الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أشرقت الأرض أضاءت أرض المحشر أضاءت لما جاء الرب أضاءت بمجيء الرب تبارك وتعالى لفصل بين العباد وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لذنبون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمارا كل صنف من العصاه زمرة جماعة تسق إلى جهنم آكلوا الربا الذين يصدون عن الله ورسوله زمرة الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم زمرة الكفار الذين حاربوا الله ورسوله جهارا نهارا زمرة كل أهل معصية أو صنف من المعاصي زمرة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوه فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين فيما دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيسمثوا المتكبرين هذا المقر الأخير هذا المستقر الأخير هذا آخر المشاهد لهم الاستقرار والخلود في النار لا مطمع لهم أن يخرجوا منها حتى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون أما الصنف الآخر وبه أختم يتردى الرب عنهم فيخبر القرآن عنهم يخبر الرب تبارك وتعالى بكلامه في تلاوته لن تقوم الساعة الذي منه بدأ وله يعود فيقول وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة كل زمرة زمرة اللي بتدعو إلى الله الذين يتعاونون على الدعوة إلى الله زمر إلى الجنة الذين يتعاونون على كفالك الأرامل واليتام زمر إلى الجنة الذين يتعاونون على مساعدة الفقراء والمساكين والمحتجين زمر إلى الجنة الذين يقومون على مصالح المسلمين مما يتطلبون إليه في حياتهم الذين يقومون على خدمة الناس الذين يسرون على الناس أمور حياتهم ويتوافقون على ذلك زمرة إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجلة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في استقبال هنا لأن فيه نسحة تفتح في ملائكة أقصر هناك ملائكة ستفتح الأبواب وتستقبلهم لا يحزن مفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون يبشرونهم بالخلود فيها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم ودخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا, منهم. اللهم اجعلنا من هؤلاء اللهم اجعلنا من عبادك سكان الجنان الأوالي اللهم اكثر بنا سواد أمة النبي محمد الجنة اللهم رد المؤمنين إلى دينهم ردا جميلا اللهم الرد المؤمنين إلى دينهم ردا جميلا اللهم يا ربنا واحد بين صفوف المسلمين اللهم يا ربنا انزع الغلة والحقد والحقد من بين قلوب المسلمين اللهم يا ربنا واحد كلمتنا على لا لا اله الله اللهم يا رب لجعلنا دعاه اليك بحق اللهم اجعلنا ممن يعملون لا إله, لا اله الا الله لا اله الله اللهم اجعل رايه لا اله الا الله فوق كل راية. واجعل غايه المسلمين في رفعتها فوق كل غايه اللهم يا ربنا من أراد الاسلام والمسلمين بسوء اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم يا ربنا اجعل هذا الجمع وما على شاكلته من جموع المسلمين في الجنان العاليه يوم الدين اقول قول وأستغفر الله لي مُصَلِّينَ